هل يجوه جواب تغيير صدق السلم وفيه مبادان لأهل العلم الأول بالمنع للشرف السابق السلام يقع بشروط مخصوصة لها ان يكون المبتاع مما يمكن ضبط صفته وان لا يحصل الاختلاف عليه يعني قالوا انه لا يجوز للشرط الذي يقع في اول البيع من شرط مدى ان يكون المسلم مما يمكن دبت صفته بأن بما لا يختلف عليه اختلافا يؤدي إلى فارق الجمال السعر وأذا مدى بن حنابي له الثاني الجواز هو مدى العلم ككل دين يجوز الاثياب عنه وأنه ككل دين يجوز الاثياب عنه يعني لم يجوز الاثياب عنه يعني عملي عندك ثوب. قلت إذا تأخذ هذا مكانه سروار مثلا أقول نعم أو تأخذ هذا الطيب مكانه نعم يبقى يجوز ولكن بشروط هنا مما يؤدي الى الربا عندما اذا كان الصنف المسلم من الاصناف الربويه مثلا كنوبيا مثلا سلم لي طن نوبيا فجاء في وقت السلام وقال انا ما عندي لبيا من البلد انا اضغت من مية من اللبيا المستوردة يجوز هذا لا يجوز لماذا نعم لانه من الاشياء الستة الربوية لا ليس من الاشياء الستة هو مقاعس على الاشياء الستة تمام لكل القيونة بعد حدوث فضل بين المسلم وبين المقاب لبا إذا ليجوز المسؤول عن صفة السلم بشرطه أن يؤدي أدي إلى ربا إذا كان صنفاً رباوياً إذا كان صنفا رباوياً ويترجح المجم الثاني على المجم الأول ما معنى هذا الكلام انا سلمت المال على ان تعطيني ثلما من الارز اخر شهر رمضان هكذا فما حدث بعد؟ فجئتك في اخر شهر رمضان وقلت لك لان هذا الطل من الارز اعطيه فلانا تمام أعطيه فين دي نعم اه هذه الصوره دي منك مال وعند حلول والسلام هو في كمان الرامي لو انا عندك صن غرز كان ممكن 500 جنيه برغم ده الارز عندك تمام فإذا جاء وقت الأجل دخل هذا خمس مواقفة الأرز هل يجود هذا؟ هذا في مرغبان أهل العلم والماذا هو منعه لأنهم يعتبرون ديناً Ieșiu să-i cheamă الدليل على الملحة الثاني أنهم كسائر الدول إنما يعني كالرهن والبيع وكذا لا تنع إلا بالنص الله تعالى أسخل السلام يعني يا ملياء ثل عندك وقد سلمتك المال هل أجوز في أسناه وجود هذا الثل عندك يا رام أقضره بعد إننا أبيعاه بآخر بمعنى اشتريت منك بألف وحوله آخر رمضان هل يجوز أثناء شهر رمضان أن أبيع لآخر؟ 2000 على السلام وأخر رمضان يجوز هل يجوز رحمه؟ معناته إليك بعد ما طيب كلام كلنا ما معنا المقطعين متين وخمسين براهم السلام إنك دعونا للإدانة الدليل على المنن والله تعالى على من نعم I've حرج إذا عدمة المفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل، والنهي نهي كراه. بازنت إذا نعت المفسد. يعني إذا خفنا عليه أن يتغير بدنه فرعنا بغسله ودفنه ولو ليل. لكن إذا لم نغش هذه. وأن عدم تازل مفسدة يجلس تأكيد من الصباح آه الله فيقول بأن رهنه أو به أو عليه جائزة لعدم الدليل على المنع وهناك مدى بليان العلم بالمنة. أخونا محمد يذكر الآن إشكالين الأول هل هذا يهد من قبيل لبيع ما ليس عندك هل الذي يبيع السلم أصلا يبيعه هل يبيع يبيعه هي في قبضتي بيدي أم ماذا أنا بسأل سؤال لما يبيع السلم يبيع شيئا تماما هل يكون مالكا لها لما تقوم أنا عايز تنورز على صفتي كذا وكذا قلت سمن كذا وأسلمك إياه بعد شهرين هل هو الموجود في حوزة الآن طيب هل هذا أعدل من قبيل بيع ما ليس عندك إذا تم السلم أصلا مع السلم الآن أنا أبيعك والسنة ليست, ليست في يدي فالدليل الآن ما يعني حار عليك فالزم مكمله وسلم به ايها تمام هذا هو اللي من تأخير التسليم هو مارق حالا لا دي قضيه ثانيه ينزل من هنا تمام لكن إذا كنت تقول بالمنع فأنت الآن زنك منع السلام كله والله تعالى راعي إن هنا ترى في حكم مالك السلام. طيب هل الجوز فسخ السلام؟ يجيوه الفسخ السلم قتلة في البضاعة او نحو ذلك او بالمواطعة الطرفين عليه. من مسائل السلم <تصفيق> قال <القالة> في السلم ركنه <تصفيق> يعني ايه لاخذ على شخص تقول انك على فلان فلان او الشوال عليه للعكس والمسائل السلام العقارة <تصفيق> <تصفيق> والعقارة خيار في خيار فيجوز الخيار فيه او الاقارة كأنهذا قال له عليك المال قبل شهر فقد قدم يعني اخذ منه مال على انه يسلمه ليا اذا اكل الشهر فلو رد عليه المال اثناء الشهر فهذه قال فلو اشارت هذا الشرط هو شرط ايه خيار ممكن ارجعها لك ثاني فهذه اقاله وتجوز لكن إن لم يشوف فلا يجيب وفي الحديث من أقال نادما في بيع أقال الله نفسه يوم الخيان من أقال نادما يعني لأني نجل ندم على بيع السلام فجاءك يقيلك وكان ما استطيع ودي حدثت المسألة دي فمرة ناس دخلوا مناقصات مالية فحصل من الولد كتب مناقصة أخطأ فأسقط صفرا فبدل ما الباب يتكلف 15200 قدم المناقصة على إن نساء كان 1500 الأبواب الضخمة الحديدية اللي هي تستخدم في إنشاءات مهمة وجاء هذا يطلب الإقالة، فرفضت لي الشركة التعاقد للباب الباب الإقال، ماذا بالسلم؟ فنقول إلا من التسامح في البيع أن يقيله لمنع الظلم، لكيف باب تكلفته خمسة جنيه؟ وهو سوى والرجل يعني يصنعه بألف خمس مئة بنيه فلم يرضى هؤلاء عن إقالته وهذا يتنافى مع السماحة في البيع والحديث من قال نادما في بيعه من أقال نادما في بيعه الله نفسه يوم هذه مسائل السلم وبهذا يكون هذا الباب قد انتهى وهو آخر أبوار كتاب البيع إلا من بعض المسائل المتفرقة أو المتفرقات كمسائل البورصة والاستثمار ونحن ذلك فإن كنا اليوم أن نأخذ مسالتين من مسائل البورص حكم التعامل في بورصات الأوراق المالية، ولا حرج في التعامل في بورصات الأوراق المالية. لأنها عقود بيع والأصل في عقود البيع الجواز والأصل في عقود البيع الجواز ولا يمنع التعامل في مرساة الأمراء المالية إلا بشروط. لا تتعامل في سرائر مباحة النفع والشركات الخمور ونحوهم لأنهم من قبيل التعاون على الأثني والأبوان. والتعامل في البورصة اللي بيع السنة بتتسلم احد العوابين وتؤجل له الاخر انت في البورصات فانت تؤجل له الاثنين معك احيانا وغبالك تؤجل الاثنين معك فلا تدفع السنة ولا تقبل له السنة فيكون بيعك في البورصات مجرد, مجرد عقب فلابد من ان يكون موصوفا سواء السمن يعني ايه السمن يكون موصوفا يعني في البرصات اصلا بيبيع لقدام زي برس البترول لندك انتاج مارس 2005 مثلا فلا بد ان يكون النار موثوفا بعمه كذا الى شهر كذا وكذا المبتاء ان شاء الله تعالى يعني نختم هذا الدرس الليله ونتم كلامنا حول احكام البورصات والاوراق الماليه في الغد بقال حقيقة حقيقه يعني متبادل ولا اتمكن الان من من اتمام الدرس ل تعرض وان شاء الله تعالى نكمل الحديث في الغد باذن الله ووفق صلى الله ما نبي من محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله محمد